فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد الامه يفقه الناس في دين الله عز وجل سيرته كلها فقه ليست قصص مجردة انما هي فقه الناس اللي تتكلم اليوم قال ليش تنتقد القصص في سوره القران عشان القصص والله يقول في كتاب نحن قص عليك احسن القصص انظر الى قصص القران خاصه تجد كلها في نصه التوحيد وجانب التوحيد ليست التسليه كلها توحيد كيف إذا توكر على الله هذا النبي كيف ينجيه وكيف ناظره من أجل التوحيد وكيف أخرج من دياره من أجل التوحيد كل قصر من المبيع من أجل التوحيد لكن عندما تأتي في القصص ما فيها توحيد فيها فضائح فيها عورات تأتي قصة ورا قصة بس فضائح فساد كذا كما يقول الناس يعني يشككون حتى في ملابسنا ويفرح بذلك يفرح فساد كذا جامعة الكويت كذا بش عرفين كذا كذا واحد قال بس يا أخي جاي نذكر الله حوله شكتنا البنات لشككتنا حتى ملابسنا خلى الناس كأنه ابن ماضي بنت اليوم شريفة هذا القصص كيف وفرح بذلك قال في دوانيه زي مزدان جرح في دوانيه جبت سوالف ما تحمل ولا الدواني يسمعونه مستأنس إيش هذا هذا القصص الذي هذا قص هل... نحن نقص عليك أحسن قصص ليس القصص الحاسم وإنما أحسن القصص قصة الرجحان بالتوحيد في جانب قوه التوكل على الله عز وجل في استقبال بالله تبارك وتعالى في الصبر في سبيل الله في الابتلاء والصبر في الظفر والنصر هذه القصص التي قصها الله عز وجل انظر الى قصص القران وقصص السنه وانظر الى قصص هؤلاء تجد فرق كبير جدا